بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرشوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع مَا لَهُم مِّن دَافِعٍ يَوْمَ تُمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَعْضُون يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمْدُدُ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا 11. إن المتقين في جنات ونعيم 12. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 13. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مُتَّكين على صُودِم مَصفُوفَد وَزَوْوجَنَهُم بحولٍ عمين والَّذينَ آممَلُوا وَاتَّبَعتهُمْ ذُرديَةهُم بمَانٍ أَحَقناَ بِمْ دُرْضَتَهُم وَمَا أَلَتْناَاهُم مِن عملَلِهِم مِ شَيْي كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَسْقُونَهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ 124. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 125. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 126. فمن نضاه علينا ووقانا عذاب السموم 127. كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الدَّبِّرُ الرَّحِيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرْبَصُ بِهِ رَيْبًا مِّن فإن تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 119. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون 110. عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون 111. لهم سلم يستمعون فيه فَلْيأتِ مُسْتَمِعون بِسطَانِم مُبين أَم لَ البَناتُ وَذكُم الْبَنون أَمْ تَسْأََلُهُمْ أَجرََم فَهُم م م غُرَمِم مُسقَلُون أَمْر دَهُم الغَيبُ فَهُم يكتبون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 11. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 12. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 13. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 111. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 112. وسبح بحمد ربك حين تقوم 113. ومن الليل فسبحه